قال ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى اتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى يقول ابن حجر كان القمر قد غاب ولكن الحقيقه ليس فيه دلاله لان الانسان وان كان القمر موجودا اذا طال مشيه قد يغيب قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرى حتى أتاني هذه الفقرة فيها فائدتان عظيمتان الأولى فيها عظم حب, حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سلامته يقول فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه ففيه عظم حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وحرص الصحابة على سلامته صلى الله عليه وسلم والآثار في هذا الباب كثيرة جدا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وكل مصيبة دون النبي صلى الله عليه وسلم فهيينه ولذلك في البخاري قال عروة بن مسعود الثقفي لما وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديث وشاهد أصحاب الرسول معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ورجع إلى قريش فقال اي قول والله لقد وفدت على الملوك على كسر وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتذروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم وعظم الحب يؤدي إلى عظم التعلق والاتباع فالاتباع ثمرة المحبة الصادقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فثمرة المحبة الصادقة كمال الاتباع وكلما عظمت المحبة عظم الاتباع وقد قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه اولويه تقتضي كمال الإيمان وكمال المحبة وكمال التسليم ولذلك كان الصحابة لا يأتون ما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة تعظيمهم له صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وكانت ابوابه تقرع بالاضافين وكان الموت احب الى احدهم من ان يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكه وهو في مكانه تؤذيه وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه كنت انا وجار لي من الانصار نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، يعني هذا يرعى الإبل في يوم وصاحبه ينزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكنا نتحدث أن الروم تنعل الخيل لغزونا قال فخرج صاحب الأنصار في يوم نوبته فرجع عشاءً فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه ففزعت فقلت ماذا حدث اجاء غسان قال الأمر أهول من ذلك وأهول اعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه يقول فلما أصبحت أخذت ردائي وصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخلت على حفصة فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ثم خرجت إلى المنبر فإذا رهت يبكي بعضهم بعضا فجلست معهم أبكي يعني حزنهم لحزن الرسول عليه الصلاة والسلام والآثار في هذا الباب كثيرة جدا.